قال أبو عيسى الترمزي حدثنا هناد وكتيبة وأبو كريب قالوا آتد الثلاثة هناد بن السري وكتيبة بن سعيد القعنبي وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا هناد وكتيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاوس طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستتر من بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة هكذا يعني باب ما جاء في التجديد في بول حديث مجاهد بن جبر عن طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا يعذب في بوله كان لا يستتر من البول وهذا كان يمشي بالناس بالنميمة حديث ابن عباس في الصحيحين وها هنا في الترمذي وسياتي تخريجه على وجه الاستفاضه والبيان الوافي وقال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وأبي موسى عبد الرحمن بن حسنة وزيد بن سابت وأبي بكر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاوس يعني منصور على بإسناده وأسقط من إسناده طاوس أسقط من إسناده طاوس هل هذا الاسقاط صحيح هل البخاري ذكر شيء في الاسقاط في العالي والنازل هذا ما سنعرفه بتوفيق الله على التفصيل لكن هكذا قال الترمزي رواه منصور يعني منصور ابن المعتمر فجعل الحديث هكذا منصور يعني باخلاف الاعمش جعله مجاهد عن ابن عباس ورواية المجاهد طبعا عن ابن عباس ايه محفوظة ومشهورة طبعا مجاهد عن ابن عباس فاسقط من اسنده ايه طاوس ما بين مجاهد وابن عباس ورواية الأعمش أصح هكذا قال أبو عيسى ورواية الأعمش أصح قال وسمعت أبا بكر محمد بن أبان البلخي مستمدي وكيعا قال سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظوا لإسناد إبراهيم من منصور وسوف نعرف أن لا عن الأعمش ومنصور في إبراهيم من الأسبات ولا داعي لذكر هذه اللفظة الأعمش أحفظ من منصور في إبراهيم لكن هذا قول الترمزي وسنتعرض له بالتفصيل لكن أول ما نلمح في هذا الإسناد وتلمح معي أن هذا الإسناد أو هذا الحديث أول أحاديث طاوس ابن كيسان اليماني في الجامعة مر علينا طاوس ما مرش علينا طاوس هذا أول حديث أو أول إسناد أو أول رواية لطاوس ابن كيسان اليماني في الجامعة وقد احتفى أبو عيسى الترمزي في جامعه احتفى أبو عيسى الترمزي في جامعه بطاوس ابن كيسان وحق له ذلك ليه؟ لحق لطاوس أن نحتفي به أخر أكثر احتفاء بطاوس طبعا وكذا مسلم كلاهما أكثر احتفاء بطاوس في صحيحيهما من أبي عيسى لكن يكفيه فخرا ابو عيسى أن روى لطاووس في جامعي ثلاثين حديثا يعني عدد احاديث طاووس عدد أحاديث طاووس طاووس ابن كيسان اليماني عن من روى عنهم من الصحابه عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو عائشه جابر بن عبد الله من روى عنهم من الصحابه كما قلنا ثلاثون ايه 30 حديث يبلغ أضعاف هذا العدد فين في البخاري وين ومسلم وربما يكون الترميزي اقتصر على مشاهير الرواية ومنه يبن لنا الترميزي أحيانا بينتقل الصحاح العالية جدا الصحاح العالية وبيختار الطرق العالية قوي والطرق الصحيحة جدا المستفيدة في الشهرة زي ما هنشوف كده في ترجمة الطاوس في الترميزي يعني هذه ترجمة الطاوس في الترميزي الخاصة ثلاثون كما قلنا حديثا موزعة على الصحابة عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عائشة أبي هريرة جابر بن عبد الله وراوِ واحد من التابعين هو زياد بن سيمان أكوش سيمان أكوش زياد بن سيمان أكوش أول ذلك يعني لو قلنا الثلاثون حديث عن الصحابة سلسي هذا العدد عن ابن عباس يعني طاوس عن ايه يعني الثلاثين عشرين منهم كان طاوس عن ابن عباس كما قلنا بأسانيد علي قوي بأسانيد علي جدا يعني عبد الله بن طاوس عن طاوس عن ابن عباس بالمناسبة بس الأول طاوس ابن كيسان اليماني أحد كبار فقهاء التابعين أفقه أصحاب ابن عباس احنا عرفين اصحاب ابن عباس اجتمع في اصحاب ابن عباس العلم كل فمن بين فقيه ومن بين مفسر ومن بين حافظ للطوال ومن بين حافظ للبيان والبديع واللغة افقه اصحابه طاوس وعطاء ابن ابي ربح حتى قالوا افقه اهل زمنهم الاثنين دول عطاء ابن ابي ربح فقيه مكة وطاوس ابن كيسان اليمني فقيه فقيه اليمن يعني أصحاب ابن عباس لك كده على هذه المراتب كلها فأصحاب منهم أصحاب في الفقه ومنهم أصحاب فين؟ في التفسير ومنهم أصحاب في الطوال لحديث الطوال ومنهم أصحاب في البيان والبديع واللغة أفقه أصحاب ابن عباس اثنين عطاء وطاوس أعلمهم بالقرآن والتفسير اثنين سعيد بن جبير ها ومجاهد ابن جبر الاثنين دول أعلم Okay اعلم التابعين بالقران القرآن وبتفسير القرآن مين مجاهد وسعيد مجاهد وايه ومعروف طبعا تفسير مجاهد ومعروف تفسير إيه سعيد وبروى كل تفسير عن الاثنين عن مجاهد وعن سعيد بن جبير من طرق مستفيضه يعني يمكن تبلغ درجة الاستفادة واحيانا بتبلغ درجة التواتر يعني تفسير مجاهد ده متواتر عند العارفين بطرق التفسير الى مجاهد طيب. وان كنا مثلا احيانا البخاري بيختار ابن ابي نجيح ابن ابي نجيح مثلا رواية عبد الله ابن يسار المعروف بابن ايه المعروف بيه. او رواية معروفة مشهورة جدا رواية ورقاء ها ورقاء اليشكري عن ابن ابي وكذا سفيان ابن عيينة بل عن ابن ابي نجيح متواتف يعني مشهورة طبعا رواية مجاهد سعيد ابن جبير مشهورة من طريق أبي جعفر بن إيه ابن وحشية أبو جعفر ابن أبي إيه وحشية مشهور برضك أبي جعفر ابن أبي وحشية عن سعيد بن جبير أعني أن التفسير بتعميل من أصحاب ابن عباس لا ينازع دول لا ينازعوا الاثنين دول مجاهد ومين وسعيد أعلمهم بالطوال وبالبيان والبديع المشهور جدا عبيد الله ابن عبد الله ابن عدد بن إيه الشاعر شاعر الكبير قوي شاعر التابعين ده آمن أشعر وأعلم التابعين بالإيه باللغة وحتى كان بيفوق سعيد بن إيه؟ سعيد بن المسيب أشعرهم وأعلمهم باللغة وأحفظهم للطوال أحفظ واحد لأحاديث الطوال لابن عباس من هو عبيد الله بن عبد الله بن عبدا يمكن عبد. كنا ذكرنا في صحيح أحاديث ابن عباس الزهري يعني عبيد الله بن عبد الله بن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه دا أعلمهم بالإيه كما قلنا أعلمهم بالطوال وإيه اه والبيان والبديع واللغة كان صاحب مجالس ابن عباس البيانية لغوية الشعرية ها. وأكثرهم ملازمة في هذه المجالس يعني مين هو ابن عدب ابن مسعود ها. عبيد الله ابن عبد الله بن عبد والذي جمع ذلك كله في بوتقة واحدة عكرمة اللي جمع كل ده مين بقى اللي خد كل ده وتفبرك فبركة خاصة عكرمة يعني بنا نقسم أصحاب ابن عباس هذا التأسيم وهذا التقسيم كما قلنا يعني ليس قطعي طبعا لكن ده بالنسبة للنظر بالنظر الى اصحاب ومدرسة ابن عباس المدرسة اللي اتخرج فيها التابعين على يد ابن عباس مدرسة مكتملة مدرسة ايه مكتملة اكتمل فيها القرآن والتفسير والفقه والبيان واللغة يبقى ايزا الصحابة دول كانوا بيخرجوا مدارس ايه؟, ايه مكتملة بحيث لو دورنا على الفقه نلاقي عنده فلان والحديث الطويل البياني اللي ياتي بالحديث على السوية عنده فلان والتفسير نجده عند فلان ها ها والفقه نجده عند فلان ها فنقول افقه أصحاب ابن عباس لذلك انت تعرفها عرفنا منين الكلام ده تتبع حديث صوص او حديث صوص بيقول ايه مر النبي بقبرايب ايه ده مر النبي بايه داخل الفقه ها يعني في الفقه ها هتجد ان حديث صوص كلها الدور فين في الفقه حديث سعيد تليه وقول الله تبارك وتعالى وإسقلنا ادخلوا هذه القرية عند مين عند سعيد ومجاهد وهكذا, وهكذا وهكذا يعني بالاستقراء بتتبع حديث ابن عباس وجدنا حفاظ حديث التفسير منهما وجدنا حفاظ الفقه منهم وجدنا حفاظ القرآن منهما وجدنا حفاظ ها البيان منهم وهكذا وهكذا وطاوس ابن كيسان للعلم اهل مكة والمدينة واهل الحجاز كلهم وعليه اهل مصر يقرؤون طاووس واهل البصر يقرؤون طاووس يعني وهيد ابن خالد البصر يقول ايه يقول عن طاووس يعني مفيش خلاف يعني بعضهم يقول انتو بتقولوا ما دي قراءة المصريين ديت هكذا يقول المصريين وتكتب هكذا مصر يكتبها طاووس بتخفيف الايه الواو اه والبصري يكتبها طاووس بتضعيف الايه طاويب يعني وهيب يقراها هكذا وهيب كان يذكر الخبر يقول عن طاووس يعني وهيب بن خالد البصري يقول عن ايه يعني واللي ما يعرفش الحاجات دي احيانا يعود علينا بالله ويقول ده بيقراها طاووس لا يا اخويا ده طاووس لا ده البصري يعني حماد مثل حماد بن زيد حماد بن زيد وهيب بن خالد البصري وقد يوافقهم معمر مع علي الوجيهين فمع مريماني حيانا يقرأ بقراءة أهل مكة وحيانا يقرأ بقراءة إيه فيقول عن عبد الله ابن طاوس عن أبيه وحيانا يقول عن عبد الله ابن ها ابن إيه مافيش خلاف يعني احيانا نقول طاوس قراءة أهل مصر لماذا لأن عليها قراءة أهل الحجاز أهل الحجاز يقولون طاوس أهل البصر يقولوا electrons طاوس فيش خلاف بقى يعني واحد أرى طاوس بناء على الكتاب عنده يبقى اكيد روايه واي بدي اكيد, أكيد روايه مين دي وهاي او وجه من روايه مين معمر والذي يقرا طاوس دي اهل مكه اهل مكه والحجازي اقوله ايه يقول ايه يعني عبد الله بن طاوس يماني عن أبي يقول ايه ها يقول طاوس حتى ابنه يقول طاوس عن عبد الله بن طاوس عن طاوس البصري يقول ايه يقول ايه طاوس مفيش خلاف يعني المقصود طاوس ابن كيسان وحنأجب حنتكلم عنه في ترجمة ان شاء الله مستقلة في الدرس القادم وفيها بحق لكن هكذا طاوس ابن كيسان او طاوس ابن كيسان ها عن ابن عباس عشرون حديثا عشرون حديث بسطها لك جدا جدا جدا ويمكن استيعابها على هذا المنوال اولها مجاهد اهو ادي مجاهد اهو عن مين؟ عن طاوس مجاهد عن طاوس ثاني برضا مجاهد عن ايه مجاهد عن طاوس مجاهد عن طاوس قال برقم 1516 يعني الترمذي حدثنا احمد بن عبدة الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا منصور يعني ابن المعتمر عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا كذا أخرجه البخاري البخاري أخرجه من حديث إيه؟ منصور بن المعتمف منصور بن الإيه؟ ها منصور بن المعتمر يعني عن مجاّدا عن إيه؟ عن طاوس عن طاوس عن ابن عباس لا هجرة بعد يبقى كده طريقين حديثين لمجاهد الحديث الاول مر بقبرين يعزباني قال وما يعذبان فيه كبير ده الاول الثاني لهجره يبقى ده الاولان من طريق الاعمش الثاني من طريق منصور بن المعتمر وكلاهما اجتمع في مجاهد عن طوس عن ابن عباس كده انتهى مجاهد عمرو بن دينار اكثرهم حظا بقى ده عمر بن دينار ايه ماكي وقال مكة من اكثر الناس رواية بعد اهل اليمن عن كبير اليمن طاوس اكبر تابع اليمنين من هو ان لم يكن مين بقى هم اتنين كانوا كبار اوي همام ومين همام اخ واهد همام بن منبه واللي خدنا ترجمته في معمر عن همام عن ايه عن ابي هرايح اللي ورا همام وربما يكون متقدمه لكن همام ما كانش فقير. ها كان حفاظه فقط همام لكن اللي كان فقيه من هو طاوس اه يبقى الثاني طاوس على طول كبير اليمن كبيره اليمن في زمنهما كان منهم همموا ايه همام, همام وطاوس الثاني كما قلنا هو عمرو بن دينار عمرو ابن دينار وجمله ما لعمرو بن دينار ثلاثه احاديث 253 قال حدثنا كتيبته قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو ابن دينار عن طاوس دي كلام عمرو لكن حمد يقول ايه طاوس لكن عمرو يقول ايه طاوس اهل مكة يقولوا ايه او عمر هو من اهل ايه ده عمرو ابن دينار الايه يقول طاوس طاوس وتكتب هكذا طاوس بالواو هو هيباح نشاهد روايته هيباح يقول ايه طاوس وتكتب بطبعيف الايه هذا للعلم بس عشان بعض من يقف على طرق الإسناد ورواية عن المشايخ ربما يظن إيه إن القضية ملهاش محكم وملهاش معقد لا لا معقد ليه معقد مش مش مطلقة كده كتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعره ولا ثيابه أن يسجد يسجد أو يسجد يسجد يس بإسكان الآيه السين أن يسجد أن يسجد على سبعات أعظم ولا يكف بالبناء للايه للمعلوم بالبناء للايه أي لا يكف هو ويسجد بالبناء للايه وهذا من البلاغة إن تجمع في الناي الواحد ما بين البناء للمعلوم والبناء للإيه أن يسجد أن يسجد ها أن يسجد على سبعة أعظم ها ولا ها بالبناء للمعلوم يكف يسجد بناء المجهول ويكف بالبناء للإيه وهذا جائز في اللغة إنك تجمع ما بين في الأمر الواحد ما بين البناء للمعلوم والبناء للايه؟ يبقى يبأنها أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ولا يكف ها. ولا يكف شعره ولا ثيابه ده اول حديث لايه لعمرو ابن ايه عمرو بن, عمر بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن إيه؟ عن ابن عباس وبه يعني ايه به يعني كتيبه عن حماد بن زيد ها كتيبة عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه يستوفيه ها قال ابن عباس واحسب واحسب واحسب احسب احسب احسب ها ها واحسب كل شيء مثله احسب ايه احسب ها احسب كل شيء ايه مثله يبقى نهى عن بيع الطعام حتى يستوفيه من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يا يبقى دول اثنين لعمر بن ابن دينار الثالث بقى ما تنساش ان عمرو ابن دينار من طريقين من طريق حماد والطريق الأزبة هي طريق مين سفيان ما احنا قلنا اثبت النسفي عمرو هو سفيان هذه طريق سفيان ايضا من طريق كتيبة يعني ده بيفارق السابق في انه كتيبة عن حماد وده كتيبة عن ايه عن سفيان ده رقم 768 حدثنا كتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء دايما يجتمعوا مع بعض طاوس مين طاوس مين ما احنا قلنا الاثنين دول اصحاب ابن عباس اهم طاوسوا مين؟ طاوسوا عطاء. طاوس مين طاووس وعطاء طاوس ابن كيسان وعطاء ابن ابي ايه ابن ابي رباح عن ابن عباس إن, ان النبي صلى الله عليه وسلم احتاج ماء وهو محرم وبه وبه يعني ابنين يبقى اثنين لحماد واثنين لمن؟ اثنين لحمد واثنين لسفيان وبه يعني كتيب عن سفيان بن عيينة ها عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال إنما سعى رسول الله سعى رسول الله بالبيت يعني ايه سعى بالبيت؟ يعني هارول ها الرامل يعني أرمل يعني سعى بالمعنى ايه؟ راملة رملة سعى بالبيت وبين الصفا والمروى لماذا ليري المشركين قوة ليري المشركين قوة يبقى دول اربع حديث لعمر يبقى عندنا حديثين لمجاهد واربع حديث لكم واربع لحديث لعم فهذا تمام, الستة. تمام الايه؟ الستة شعبة حديث واسماعيل بن مسلم المكي حديث ها. اما شعبة فمن طريق الفضل بن موسى السناني قال الترمزي برقم 1306 حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا الفضل بن موسى السيناني قال اخبرنا شريك عن شعبته عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة لم يحرم المزارعة ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض ها. ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض يرفق بعضهم ببعض يرفق من الرفق يرفق ها. يرفق بعضهم ببعض يبقى ده حديث ايه؟ شريك عن مين عن شعب. اخيرا حديث اسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار قال برقم 1321 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن اسماعيل بن مسلم يعني الباصري معزرة اسماعيل بن مسلم الباصري اسماعيل بن مسلم الباصري هم في خمسة اسماعيل بن مسلم لكن هذا البصري الثقه السبت عن عمر بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد ولا يقتل الوالد لا يستقاد طبعا من من الوالد بولده لا يستقاد من الوالد بوايه هذا مشهور من عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وجملة من الاسانيد الصحيح ها لا يستقاض الايه وكذا لا تقام الحدودين ها لا تقام الحدود ها في المساجد لكنه غريب من حديث ابن عباس وروي اسماعيل بن مسلم الايه البصري اسماعيل بن مسلم البصري فهذا كما قلنا تمام ثمانية احاديث طاوس عن عن ابن عباس ها أربعة منها عمرو بن دينار عن طاوس اتنين منها مجاهد عن طواوس اتنين منها شعبة وإسماعيل بن ايه يبقى تمن كم ثمانية احاديث ثمانية احاديث ابو الزبير المبكي عن طاوس ابو الزبير المبكي عند مادم ابو الزبير بيروى عن عطاء ها يبقى يروى كمان عن, عن طاوس ابو الزبير بيروى عن عطاء يبقى بيروى كذلك عن من ها عن طاوس ابو الزبير المبكي عن طاوس حديثان أيضا حديثان أبو الزبير الند أولهم من طريق مالك مالك بن أنس مالك بن أنس قال برقم 3340 حدثنا حدسنا طبعا البخاري هيقول أبو عيسى حديث مالك عنده من طريق مين الأنصاري, الأنصاري عن ماعن الأنصاري عن مين يبقى هيقول حدسنا الأنصاري وقال حدسنا ماعن عن مالك بن عن مالك بن أنس عن أبي الزبير الإيه؟ عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للصلاة في جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ولك الحمد أن ترب السماوات والأرض وما فيهن أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنب وبك خاصمت وإليك حاكمت فوفني ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت ها يبقى هذا من طريق كما قلنا البخاري طبعا خرج معروف ها من طريق أيضا طاووس ها ولكن مش من طريق ابي زبير ها لكن من طريق عبد الله بن عبد الله ابنه ها عبد الله بن طاووس عبد الله بن طاووس واخرجه ايضا من طريق هشام بن حجير عن طاووس يعني له طريقين طريق عبد الله بن طاووس عن ابيه والطريق الثانيه هشام بن حجير اليماني عن طاووس ها عن ابن عباس مشوه لكن من طريق بن زبير عن مين ها اه وبيه. يعني ايه يعني به يعني الانصاري عن, ما عن ابن عيسى عن مالك عن ابي الزبير عن طاوس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصورة من القرآن اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممال غريب من حديث ابن عباس مشهور مصطفيد من حديث سعد بن أبي وقاص وعائشة معروفة ولا ايه لكن لفظ يعلمهم كما يعلمهم الصورة عند مين عند ابن عباس لكن الدعاء اعوز بك من عذاب جهنم واعوز بك من عذاب القبر فتنة المسيح الدجال ومفتنة المحيا والممات مصطفيد منتشر عن سعد بن ابي وقاص ها وعبد الله بن عمر لكن من طريق ابن عباس بقوله كان يعلمهم الصورة كما يعلمهم الصورة ها ها هذا عند مين؟ عند ابن عباس من طريق ابي الزوبير الايه الماك يبقى دول طريقين لابي الزبير المكي. ها ماذا كان يقوم اذا قام للصلاة من الليل وكيف كان يعلمهم الدعاء كما كان يعلمهم الصورة من القرآن وكلهما من طريق مالك كلهما من طريق ايه مالك ابن انس عن ابن الزبير المكي عن طاووس عن ابن عباس فتمام ذلك عشرة احاديث مع زرع ابن الزوبير المكي له ايضا من طريق الليث الليس مع من طريق الليس الحديث الثالث لابي الزبير المكي من طريق الليس متين وسبعة متين وسبعة الليس بمين بقى, بقى؟ كتيبة كتيبة ابن سعيد يبقى الترمزي حيقول برقم متين سبعة وستين حدثنا ايه كتيبة قال حدثنا الليس الليس عن, أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن كان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يبقى حديث التشاخد من طريق مين سعيد ومين وطوس سعيد وايه وطوس من طريق ابي ايه ابي الزبير بلوية مين الليس ابن سع يبقى دول ثلاثة عن ابي الزبير تمام الحادي عشر ابي الزبير الليس عن ابي الزبير الليس عن ايه اه الليس عن ابي الزبير ابن جراج واحد حديث واحد ابن جراج عن, عن معزرة مع زرع. طوس أبي الزبير أيضاً. ابن جرائي عن أبي الزبير أيضاً. ابن جرائي مش هيروع عن طوس، هيروع عن مين عن أبي الزبير. ابن جرائي. برقا 2061. ابن جرائي من طريع عبد الرزاق ومن طريعة عبد الرزاق يحيى بن موسى الوكيع. يحيى بن موسى الوكيع. يبقى الترمسي هيقول حدثنا. يحيى بن موسى قال حدثنا. عبد الرزاق قال أم ابن جرائي عن أبي. ولكن قال حدثنا أبو الزبير. حدثنا يبقى ابن جريجي صر قال حدثنا ابو الزبير انه سمع طاووسا قال قلنا لابن عباس في الاقعاء على القدمين قال هي السنة الاقعاء على القدمين يجب أن يكون كلام ابن عباس الاقعاء على القدمين هو السنة اي جلسة قريبة من جلسة التورق وليس الاقعاء المنهي عنه قال هي السنة قلنا إننا لنراه جفاء بالرجل قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم فكأن ابن عباس ينقل سورة من صور تورك النبي في ختام حياته وليس الإقعاء لإيه المنهي عنه لأن التورك قد يطلق عليه أيضا إيه إقعال. قد يطلق عليه إيه إقعال. لماذا لأنه المتورك بيرفع قدم وبيدخل الأخرى تحت الإيه تحت, تحت الفخذ فهذا يشبه ان يكون اقعاء من جهة إيه؟ رفع الإيه؟ احد الإيه؟ القدمين لكن مسألة فيها كلام كبير ما معنى قول ابن عباس هي سنة مع ان الاقعاء إيه؟ لا تقعي اقعاء يعني لكن الاقعاء من وراء قد يقصد به إيه؟ معنى إيه؟ جلسة من جلسات التورق في اخر حياة النبي فكنا قالها سنة يبقى دي ابن عباس نقل ايه ان بعض تورق النبي في اخر حياته ليس كهو في ايوه هذا ابن طاووس هذا آه ابو الزبير ها ابو الزبير ابن طاووس عبد الله ابن ايه ها عبد الله ابن ايه ابن طاووس اربعه احاديث عبد الله بن طاووس ايه اربعه احاديث بتبدا بالثالث عشر وهيب عن ابن طاووس قال الترمذي برقم 1988 حدثنا احمد بن الحسن ابن خراش البغدادي صاحب احمد احمد بن الحسن خراش صاحب ايه البغدادي صاحب احمد بن حمد قال حدثنا احمد بن اسحاق الحضرامي قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس يبقى دي قراءة مين وهيبه وهيب بيقول وهيب عن ابن طاووس عن عبد الله ابن ايه اه يبقى ده كلام وهيب عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله الحديث المشهور الذي اخرجه مسلم نفسه مسلم نفسه من طريق وهيب من طريق ايه ولو لو كان شيء سابق القدر لكانت الايه سبقته الايه العين العين, العين واذا استغسلتم فاغسلوا يبقى ده اخرجه مسلم ايضا من طريق ايه وهيبه بن خالد يبقى ده وهيبه ابن ايه ابن خالد ها رابع عشر برقم 2000 2024 قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن يبقى مين ده ها عبد الله بن عبد الرحمن الايه اسمرقندي الدارمي ابو محمد ابو محمد الايه صاحب الايه السنة صاحب الايه شيخ مسلم والترمذي والبخاري ها الدارمي عبد الله ابن ايه ابن عبد الرحمن ابو محمد الدارمي اه قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال اخبرنا مسلم ابن ابراهيم مسلم بن ريم الايه الفراهيدي بصري قال حدثنا وهيب حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس اهو وهيب بيقول ايه طاووس وهيب يقول طاووس والماكي والماكي والمصرى والايه طوس آآآ قال عن ابن طوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي حيقولي الحيق الفرائد فما بقي فلأولى ها فلأولى رجل ذكر أو يعني اللي عند البخاري فلأولى ها آه آه عصبة ذكر عصبة عصبة فلاولى رجل ايه ذكر دي مشهورة من رواية عبد الله ابن ايه ابن طاووس عن ابيه عن ابن ايه عن ابن عباس رضي الله عنهم اخر ذلك لابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس غريب يد الله مع الجماعة غريب أو غريب جدا يد الله مع الايه غريب هو صحيح طبعا معنا لكن رواية ايه يستغرب هو يد الله فعلا مع الايه اه ياد الله مع الجماعة لكن حديث هكذا هكذا رواء معمر من طريقه ومن طريق عبد الرزاق قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس عن النبي ياد الله على الايه ها ياد الله مع الجماعه ياد الله مع الجماعه هذا اخر احاديث ايه ها ابن طاووس يبقى ابن طاووس كام أربعة عمرو بن شعيب يعني عمرو بن شعيب ابن ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب ده مين ها عمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه ها عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب المدني ومن طريقه ومن طريقه حسين بن زكوان المعلم حسين ابن زكوان المعلم قال برقم ألفين ثمانية وخمسين حدسنا محمد ابن بشار قال حدسنا ابن أبي عدي قال حدسنا حسين المعلم يبدي الواتمين حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب عمرو ابن شعيب قال حدثني طاوس عن عن ابن عمر وابن عبس عن ابن عمر وابن عباس وذكرها الترمذي في موضعين لذلك ذكرناها في طريق مرة عند ابن عباس ومرة عند مين؟ عند ابن عمر لان الترمذي ذكرها في موضعين وكلاهما من طريق بندار عن ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمر بن شعيب قال حدثني طاوس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يرفعان الحديث يعني الى الرسول قال لا يحل للرجل ان يعطي عطيه ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده الا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطيه ثم يرجع فيها كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء ثم عاد في قي ها ثم عاد في قيء لا يحل لاحد يعطي العطيه لا يحل للرجل ان يعطي العطيه ثم ايه يرجع الا مين الا مين إلا الوالد فيما يعطي ولد تمام ومثل الرجل بقى. مثل الرجل الذي يعطي العطيه ثم يرجع فيها كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء حتى اذا شبع قاء حتى اذا جاع راح لحس قيؤه <تصفيق> حتى إذا جاع إيه؟ طب ما انت عطيتها وانت مفور. خلق. الا مين. واستثناء الولد بهذا النص. اه. هذا نص حسن. قوي جدا. استثناء الوالد فيما اعطى ولده لا اعلم فيه. حديثا يصح الا. ده بس. لا اعلم فيها حديثا يصح. اي في استثناء الوالد. وهذا موافق للاصل طبعا. ها. خير ما. خير ما اكلتم كسب ايه. اولادكم. حديث عائشة المشهور. ها. أطيب ما أكل الرجل من كسب إيه فكيف إذا كان كسب الرجل ثم أخذه مرة تانية يبقى لم يرجع إنما أخذ من كسب إيه واضح لإيه أصحه ما في الباب أصحه ما في الباب عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وإيه وابن عمر من طريق حسين الإيه؟ المعلم وانت عارف إن عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب إنما وقع الخلف لو يعني صدق ان نقول سم خلف على عمرو بن شعيب في الصحيفة فقط عمر بن شعيب عن ايه عن ابي عن ايه اما عمرو بن شعيب عن طاوس عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عمرو بن شعيب عن عطاء هذا لم يقع فيه ايه خلاف انما وقع الخلاف في عمرو في الصحيفه عمر بن شعيب في ايه صحيفتي عن ابي عن ايه عن جده وكذلك روايه السقاط عنه زي حسين بن زكوان الايه حسين بن زكوان المعلم اثنين اثبت الناس في عمر بن شعيب بناء على من يطلب الثقة في من يروي عن عمر بن, بن شعيب اولهم ايوب بن ابي تميمة ايوب مين ابن ابي تميمة وقد يصدق ذلك في قتادة الا اننا نخشى في شأن قتادة انه بينه وبين عمر جماعة من الضعفاء وقتادة ايه مدلس وقتادة ايه مدلس ثم بعد كده حسين بن زكوان الايه ها المعلي. يأتي بقى بعد كده عامر الاحول عامر الاحول وجماعة يعني كثيرون لكن رأس هؤلاء من هو ايوب رأس دول مين ايوب ابن ابي تميمة اثبت اصحاب عمرو اذا من هو ايوب ايوب ابن ابي تميمة اوسق الثقات في عمر بن إيه؟ شعي. ابن شعيب حبيب بن ابي ثابت حديث واحد ايضا هذا عمرو بن شعيب انتهى حبيب ابن ابي ثابت ورقمه 18 اذا 18 برقم 513 قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني القطان عن سفيان يعني ثوري يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد الايه القطان عن سفيان يبقى مين يبقى سفيان الثوري عن حبيب بن ابي ثابت عن حبيب ابن أبي سابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع, ثم قرأ ثم ركع ثلاث مرات ثم سجد سجدتين والأخرى مثله يعني الأخرى مثله يعني الركعة الثانية والأخرى مثلها الركعة الأخرى إيه نسلوها. هذا حبيب ابن ابي ثابت حبيب ابن ابي ثابت عن مين ها عن طاوس وحبيب من طريق مين العالم ها سفيان الايه سفيان الثو عبد الملك ابن ميسر عبد الملك ابن ميسر ايضا عن طاوس عبد الملك ابن ميسره عن طاووس برقم 3174 قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عبد الملك بن ميسرة أحد السقاة الرفعة على قلة ونادرة في حديثه عبد الملك بن ميسرة أحد, أحد الكبراء أحد الكباراء من مشايخ شعبة لكنه إيه مقل إيه مقل في الحديث عبد الملك بن ميصر قال سمعت طاوسا قال سئل ابن عباس عن هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجراء إلا المودة في القربة فقال سعيد بن جبير قرب آل محمد صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس أعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بط لم يكن بط من قريش إلا وكان لهم فيهم إيه كان, لهم كان له فيهم ها قرابه ماء بطن من قريش الا والنبي لهم ايه له ايه له فيهم ايه قرابه قال الا ان تصلوا ما بيني وبينكم من القوم من القرابه رد على الشيعة رد على الايه على الشيعة اه رد على الشيعة النبي ما كانش له بطن من قريش الا وكان له ايه له فيهم قرابه يبقى القرابة اذا بتاعه النبي ايه واسعه واسعه هذا عبد الملك عبد الملك ابن ميسره عن ايه؟ عن طاوس عطاء ابن السائب عن طاوس وعطاء من طريق سفيان عالي عطاء من طريق سفيان ايه؟ عالي ثبت مستقيم لان عطاء ابن السائب ها. اختلط اثبت الناس في الرواية عنه مين؟ سفيان الاثنين سفيان وايه؟ وشعبة. قد يضبع عليهم حماد ابن سلمة ومنهم من يضيف ايضا حماد ابن ايه؟ حماد ابن زيد لكن الاثنين اللي لا خلاف على تقدمهم في عطاء منهم ما سفيان ورأس الاثنين من هو سفيان طبعا في عطاء سفيان في عطاء مين يبقى سفيان عطاء ابن الساب الحديث المشهور الطواف بالبيت ايه صلاة الا انكم ها تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير يبقى الطواف بالبيت اثبت ما فيه سفيان اثبت ما فيه كما قلنا ايه سفيان الايه طبعا الروامه من طريق جرير يعني اللي من طريق جرير بن عبد الحميد عن عطاء الجرير ماله متاخر لكن اللي من طريق سفيان ها ها عال اللي من طريق سفيان طريق من طريق من طريق, جرير جرير من طريق قال حدثنا كتيبه جرير عن عطاء ابن السائب عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم ها تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير اللي عايز صحح الخبر يروح يدور على رواية مين سفيان كما قلنا سفيان عند مين سفيان عند ابن عند ابو القاسم الطبراني ابو القاسم الايه أما كل من رواه ممكن الدارمي الدارمي ها ابن ماجة الترمزي كلهم رواه من طريق من قريب لكن اللي رواه من طريق سفيان من طريق سفيان اثنين عبد الرزاق ومن طريق عبد الرزاق إسحاق الدبري ومن طريق إسحاق الدبري من أبو القاسم اللي إيه يبقى اللي صححه صححه من طريق من كما فعلت في البشائر يعني عشان صححه ودور على رواية من العالي سفيان لكن رواية الترمزي من طريقين جريء كتيبة عن جريء كتيبة عن جريء ها هذا كما قلنا أعطى ابن ساق سليمان التيمي سليمان التيمي عن طاوس مع زرة مع بهذا ينتهي كما قلنا ايه ها عشرين حديث ها عشرين حديث كما قلنا تنتهي رواية ابن عباس عشرة أحاديث ثلاثة عن ابن عمر ثلاثة عن ابن عمر حديثان عن أبي هريره حديثان عن عائشة حديث عن جابر وآخر ذلك كما قلنا حديث عن مين؟ عن زياد بن سيمان سيمان كوش سيمان كوش المصري سيمان كوش الايه؟ زياد بن سيمان كوش صاحب عبد الله بن عمرو المصري ها. زياد بن سيمين كوش المصري ليس له إلا حديث واحد اللي هي الفتنه التي تستنظف العرب قتلها في النار اللسان فيها أحد من الثيف أحد من السيف زي الفتن اللي احنا فيها دي الفتن دي النهاردة بتاعت النهاردة كلها لسان كلها إيه كلها فتن بالإيه باللسان بتستنظف العرب تستنظف دور على العرب هتلاقيهم فين كما قلنا استنظفتهم تلك الفتة استنظفتهم ايه او استنظفتهم تلك الكعالتم النطف النطف الايه الناجره اين العرب كأنك بتقول فين هم لو قلنا تستنطف يبقى كأنك بايه ها اين هم وتستنظف ايضا ايه ها تطهرهم تطهرهم فعل تطاهر ما لهمش عمل صالحة ها مش كده قول ليه ها كما قلنا حديثان عن مين عن ابن عمر عن ابن عمر حديثان عن ابي هريره حديثان عن عائشة حديث عن جابر ثم الحديث الاخير عن مين هذا تمام الثلاثه ثلاثه الاحاديث عن عبد الله ابن عمر سليمان بن طرخان التيم عن طاوس ان رجلا اتى النبي اتى ابن عمر فقال نهى رسول الله عن نبيز الجر فقال نعم قال طاوس والله اني سمعته منه يبقى طاوس سمع من مين من ابن عمر سليمان التيمي ها عن طاوس ان رجلا اتى ابن عمر فقال اناها عن نبيز الجر النبي نها عن نبيز قال نعم قال طاووس والله اني ايه سمعته منه ومن طريق سليمان التيمي يزيد ابن هارون الواسطي يزيد ابن هارون الايه الواسطي قال يعني الترمزي 1790 حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابن علية ويزيد بن هارون يعني اسماعيل بن علية ويزيد بن هارون قال ها قال اخبرنا سليمان التيمي عن طاووس ان رجلا اتى ابن عمر الخبر حديث الثاني الثاني من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن لا يحل لرجل ان يعطي عطيه ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده تمام ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء ثم عاد فيه قيئه كما قلنا هذا حسين بن حسين بن زكوان المعلم عن عمر بن شعيب عن طاوس عن عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس بس برقم تاني بقى ألف وعشرين وكما قلنا حسين المعلم يروي عنه ها حسين المعلم يروي عنه ابن أبي عدي ومن طريقه محمد بنه ابن بشر حديث الثالث لابن عمر برقم ألفين سبعة وخمسين قال حدسنا أحمد ابن منيع قال حدسنا إسحاق ابن يوسف يعني الأزرق قال حدثنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن طاووس بيقال حسين بن زكوان وقد المعلم وقد يقلل يعني قد يقال المعلم وقد يقال الايه ها المكتب المكتب ها المكتب, المكتب. المكتب. ليه مكتب ليه مكتب؟ لأنه بيعلم بالكتاب لأنه بيعلم زي بيعلم في اللوح ها فكان فيسموه المعلم والإيه والمكتب وهم حسينين حسين بن قيس وحسين ابن إيه ابن زكوان وكلهم إيه معلم ومكتب بس لفظ المكتب يطلق أكتر على حسين بن قيس حسين بن قيس الإيه المكتب وحسين ابن زكوان نقول له إيه المعلم المعلم اه ها. ها يبقى طريق تاني المين لا يحل، لا يحل. ما احنا قلنا الطريق الاولى ابن ابي عدي طريق التانية يسحاق ابن يوسف ها. الازرق يبقى دي ثلاثة احاديث لمين كما قلنا ها. لابن عمر حديثان عن ابي هرايرا اخطأ في احدهما عبد الرزاق اخطأ في احدهما ايه عبد الرزاق قال برقم 1452 حدثنا يحيى بن موسى الوكيعي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاء فقال إن شاء الله لم يحنس لا الحديث محفوظ بطريقة غير كده والترمذي أشار إلى العلة حديث محفوظ بإيه سليمان بن داود خرج يوما فقال لا تفن على مئة امرأة ولا تأتي كل امرأة بها بمجاهد يجاهد في سبيل إلا ولم يستث ولو استثنى مش كده ولا ايه اما انه لو حلف اما انه لو استثنى لكان كما قال فحمل الخبر عبد الله عبد الرزاق على انه من حلف ها فاستثنى فقال ان شاء الله لم اخطا عبد الرزاق والكلام عن الحديث اهوت بينه الترمذي باستفاضه في بيان خطأ عبد الرزاق في رواية من حلف فقال ان شاء الله من حلف فقال إن شاء الله لم يثبت مرفوعا لا دا كلام عبد الرزاق هذا أول حديثي أبي هرير حديث الثاني من طريق سفيان بن عيينة ابن أبي عمر العدني عن سفيان بن عيينة يبقى يقول الترمذي إيه حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن طاووس عن أبي هرير قال يلقى عيسى حجته فلقاه الله في قوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلقاه الله لقى سبحانك ها ما يكون لي أن أقول ما ليس لي الايه كمان يبقى لقاه الله إيه حجة لما سألوا لقاه الله إيه يلقى عيسى يعني يوم القيامة إيه حجته فيقول له الله انت قلت للناس فيلقى حجته يقول ايه ها ها سبحانك سبحانك ها ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق حديثان عن عائشه حديثان عن عائشة الخال وارث من لا وارث له طاوس عن عائشه من طريق عمرو بن مسلم وفيه ضعف عمر بن مسلم المكي وفيه ايه ضعف قال برقم 2030 2030 يعني اخبرنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عمر بن مسلم يبقى اجتمع الضعف من طريقين طريق الاولى عمر بن مسلم الطريق الثانيه ابن جريج ايه عن عم. ابن جريج ايه عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن ابن ع... عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله الخال وارث من لا وارث لا وانما يصح الخبر لكثره الايه لكسرة الايه الطرق المقداد ابن المقدام ابن معدي كرب ها وغيره يؤيد حديث ايه عائشه لكن حديث عائشه من طريق مين عمرو بن مسلم وعنه ابن جريج ايه معننا الحديث الثاني لعائشه اذا جاءك المؤمنات يبايعنك قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن إلا بالآية قال الله إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا الآية قال معمر فاخبرني ابن طاووس عن أبيه قال ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه إلا مرأة يملكها إلا مرأة يملكها يبقى ده كلام ابن طاووس، ده كلام مين؟ ابن طاووس. حديثا عن عائشة كما قلت. الخال وارث من لا وارثه. الثاني ها كان بيمتحن المؤمنات بالآية، وما مست يد رسول الله ذا قول مين؟ قول عبد الله ابنه ها ابن طاووس عن أبي. حديث عن جابر ابن عبد الله. حديث عن جابر ابن عبد الله. من طريق مصعب بن المقدام مصعب ابن المقدام منكر الحديث جدا منكر الحديث جدا والليث بن ابي سليم من قد علمته الليث بن ابي سليم صدوق اه بس كثير التخليط كثير الايه التخليط تمام حديث واحد عن جابر حديث واحد عن جابر من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام بغير ازاب ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر ده من طريق من كما قلنا ليس ابن أبي سليم عن طاوس ها وجدت طاوسا بين سقين منهم السقين دول أولهم ليس ابن أبي سليم والثاني عبد الكريم اللي عبد الكريم ابن مخارق الاثنين دول كما قلنا ايه ها ها ها وجدت وجدت طاوسا بين ثقيلين السائلين منهم ليس ابن ابي سليم ها ها وعبد الكريم وعبد الكريم وعبد الكريم